م ن شرور انفسنا وسيئات أ ع م ا ل ن ا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له احمده فهو الذي أ ر ا ن ا العبر و ا ل آ ي ا ت و إ ن العبر ل ت ص ر خ و إ ن ا ل آ ي ا ت لتشهد ف إ ن من في بطن ا ل أ ر ض يعطي العبره لمن على ظهرها أ ل ا ك لماش على قبورنا غفول عما قد حل بنا فيندم يوما على تفريطه كما قد ندمنا لتفريطنا و إ ن من على ظهر ا ل أ ر ض ل ي ط ع ظ بمن في باطن ا ل أ ر ض وقفت على ا ل أ ح ب ة حين صفت قبورهم ك أ ف ر ا ث الرهان ي فلئن بكيت وفاض دمعي ر أ ت عيناي ب ي ن ه م مكان ي و أ م ا الثالث فهو الذي ر أ ى الحق مع هذا ومع ذاك و ر أ ى ا ل آ ي ا ت البينات وشاهد العظات فما كان منه إ ل ا أ ن جاهد نفسه و أ م ر ه ا ب ا ل ع و د ة إ ل ى علام الغيوب فبكى نادما قائلا يا نفس توبي ف إ ن الموت قد حانا و ع ص الهوى فالهوى لا زال فتانا في كل يوم لنا ميت نشيعه ننسى بمطرعه آ ث ا ر موتانا يا نفس مالي و ل ل أ م و ا ل أ ج م ع ه ا خلفي و أ خ ر ج من دنياي عريانا و أ ق ر و أ ذ ع ن و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا و ا ل د ة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه اما بعد بامر الله تبارك وتعالى ف ا ن اخترت عنوان ا ل خ ط ب ة او اخترت ا ل خ ط ب ة ان تكون تحت عنوان مشمر ل ل ج ن ة اخوتي واحبتي في الله ليس اقتباسا من الحديث الضعيف الذي رواه ابن ماجه في سننه ابدا ولكن الامر إ ن م ا هو اقتباس عنوان لاقتباس لا مبن لحديث مرفوع و ي ك أ ن ي ا ب د أ م ق د م ة لا بد منها لابائي و إ خ و ا ن ي و أ خ و ا ت ي و أ ب ن ا ئ ي ولكل ا ل أ ح ب ة في الله حتى نقف على الصواب في صدق ا ل م س أ ل ة اخوتي و أ ح ب ت ي في الله ما من مسلم موحد من احاد المسلمين الا ويتمنى ا ل ج ن ة صالحا كان او طالحا فاسدا كان او حابلا نابلا كان او شارقا عظيما كان او حقيرا متينا كان او ضعيفا سقيما كان او صحيحا لكن هيهات هيهات فان ا ل ج ن ة لن ينالها الا الاسباب ايضا ما من ا م ر أ ة م س ل م ة من النساء المؤمنات الا وتتمنى ا ل ج ن ة وترجو ثوابها لكن هيهات هيهات سواء كانت ع ظ ي م ة هي ام ح ق ي ر ة ش ا ب ة كانت ام ع ج و ز ة ج م ي ل ة كانت ام د م ي م ة فان س ل ع ة الله غ ا ل ي ة اخوتي واحبتي في الله من اجل ذلك اثرنا ان نضرب على هذا ا ل و ط ر المبارك الطيب حتى نعلم أ ن سلعه الله غ ا ل ي ة انطلاقا من ا ل م د ن الصحيح أ ل ا إ ن سلعه الله غ ا ل ي ة أ ل ا إ ن سلعه الله غ ا ل ي ة أ ل ا إ ن سلعه الله هي ا ل ج ن ة اخوتي و أ ح ب ت ي في الله و إ ن ا ل ج ن ة لن ينالها ك ث و ل ولن ينالها نائم ولن ينالها فاجر ولن ينالها كافر ولن ينالها مفتن في ا ل أ ر ض على ا ل إ ط ل ا ق بل ا ل ذ ي شمر لها صام النهار وقام الليل لله الواحد الغفار وحمل السيف في سبيل الله رب العالمين اخوتي واحبتي في الله من اجل ذلك فقه الصالحون ا هذا الامر ووقفوا على م ث ن ه وصوابه فما كان منهم الا ان صاموا نهارهم وقاموا ليلهم وجاهدوا انفسهم وشياطينهم و أ ه و ا ء ه م ودنياهم ف إ ن ا ل إ ن س ا ن الصالح يجاهد دنياه وهواه يجاهد دنياه وهواه. وشيطانه ه ه و و ا لا بد من ذلك و إ ل ا سقط ا في ب ر ا ث هؤلاء من أ ج ل ذلك قل فقه الصالحون ا ل م س أ ل ة حينما ق ر أ و ا قول الله تبارك وتعالى والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثله من الاولين وقليل من الاخرين على سرر م و ط و ن ة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق و ك أ س من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون و ف ا ك ه ة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون الله اكبر انهم سارعوا الى هذا الخير المبارك بل انهم سارعوا حتى وصلوا الصف الاول فكانوا في ا ل م ق د م ة فشمروا لها فكانوا من اصحاب اليمين واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهه ك ث ي ر ة لا م ق ط و ع ة ولا م م ن و ع ة وفرش م ر ف و ع ة جاهدوا فوصلوا وتيقنوا بالامر اكثر لما استمعوا الحديث القدسي الوارد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم اكرر و ا ا ل و ا ر د ة اكرر و لما سمعوا الحديث ة القدسي ة الوارد ة على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب ا ل ع ز ة انا عند ظن عبدي بي وانا معه حين يذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي و إ ن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه و إ ن تقرب إ ل ي شبرا تقربت إ ل ي ه ذراعا و إ ن تقرب ر إلي ذ اتاني ع ا ق ر ب ب ت إليه ع و إ أ ت ا ن يمشي أ ت ي ت ه مهرولا وما تقرب إ ل ي عبدي بشيء أ ح ب إ ل ي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إ ل ي بالنوافل حتى أ ح ب ه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها وكنت له نورا وبعزتي وجلالي لئن س أ ل ن ي لاعطينه ولئن استعادني لاعيذنه نعم ثبت الامر في قلوبهم اكثر واكثر لما سمعوا ا ل ح ق ي ق ة في اعتاد هذه ا ل ج ن ة التي أ ع د ه ا الله بيديه لهم من خلال قول المعصوم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ر ض ا ه من قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب ا ل ع ز ة أ ع د د ت لعبادي الصالحين ما لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر اخوتي واحبتي في الله ن ا ف ت هؤلاء وجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ق د و ة في هذا الامر نعم وان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب اروع ا ل ا م ث ل ة وكان النموذج المهتدى في التشمير الى الجنه الم يكن هو الذي صام النهار وقام ليله لله الواحد القهار حتى تفطرت قدما فاشفقت عليه ع ا ئ ش ة وقالت يا رسول الله افليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما ت أ خ ر فتجمع عيناه ويقول افلا اكون عبدا شكورا الله اكبر وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن امته وايضا فان ابا بكر ضرب اروع ا ل ا م ث ل ة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشمير ل ل ج ن ة فهو الذي صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبه الناس واعطاه لما حرمه الناس و ا ن ت ه لما تركه الناس واعطى ماله كله لله حتى قال له محمد صلى الله عليه وسلم ما تركت ل أ ه ل ك يا أبابك قال تركت لهم الله ورسوله أ ك ث ر من ذلك ف إ ن الرجل شمر ل ل ج ن ة ب ك ا س ة أ ع م ا ل الخير ما ترك من خير إ ل ا وقدمه لله رب العالمين ففي الحديث الذي أ و ر د ه مسلم في ه صحيح و أ و ر د ه أ ه ل ا ل س ن ة و ا ت ا ل آ ن بما عند أ ه ل السنن ب ا ل ن س ب ة ل ل م ث ن المذكور على لساني هذا والذي أ ذ ك ر ه نتيجه ل ل ز ي ا د ة و ا ل إ ي ض ا ح ها هو صلى الله عليه وسلم وقد صلى إ م ا م ا في الناس يلتفت قال أ ه ل العلم و إ ن ا ل ص ل ا ة ص ل ا ة ظهر التفت إ ل ي ه م وهو المعلم حتى يرى علو ا ل ه م فيهم حتى يرى ا ل ا ق ت ا م على ا ل ج ن ة حتى يرى التشمير الى ا ل ج ن ة حتى يرى الشوق الى ا ل ج ن ة من اصحابه هؤلاء التفت اليهم قائلا من منكم اليوم اصبح صائما فقال ابو بكر انا يا رسول الله فيسال ث ا ن ي ة فيقول من منكم اليوم تصدق على مسكين فيقول ابو بكر انا بكر رسول、الله. فيقول يا الله صلى الله عليه وسلم من منكم اليوم تبع جنازه فيقول ابو بكر انا يا رسول الله فيقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده اي ما عبد فعل خصله من هذه ا ل ق ص ا ل الا ونادى عليه باب من ابواب ا ل ج ن ة يوم ا ل ق ي ا م ة فقال ابو بكر يا رسول الله ا ر أ ي ت من فعلها جميعها قال صلى الله عليه وسلم الذي ن ف ت ي بيده ان ابواب ا ل ج ن ة جميعا لتنادي عليه وانت اولهم يا ابا بكر نعم وان عمر رضي الله عنه وارضاه طرب النموذج الحيه في التشمير للجنه الم يكن هو الذي فرق الله به بين الحق والباطل الم يكن هو الذي جعله الله سيفا على اعناق المشركين والمنافقين نفاقا اكبر الم يكن هو الذي ركل الدنيا بقدمه والقاها خلف ظهره ولبس المرقع من الثياب ولم يخش الا رب الارباب الم يكن هو الذي فتح الفتوحات واعز المسلمين بتطبيق دين الله كما ينبغي لذا نال ا ل ش ه ا د ة فرضي الله عنه وارضاه وعثمان الذي شمر ل ل ج ن ة وما ادراك ما عثمان الله اكبر عثمان الذي انفق ماله على الموحدين عثمان الذي اشترى بئر رومه كي يشرب منه الموحدون ولا يتحكم فيه اليهود عثمان الذي جهز جيش ا ل ع س ر ة عثمان الذي جاء في عام القحط و امر ل ج ا ع ة و م بذبح ابله و ذبح ما كان عنده من دواب حتى يطعم منها المساكين ودخلوا عليه في هذا اليوم فاذا هو ياكل الخبز اليابس والزيت والملح لذلك لقي الله شهيدا رضي الله عنه وارضاه وعلي الذي سمر للجنه نعم ركل الدنيا وباينها ثلاثا لا رجعه فيهن على الاطلاق قام نهاره وقام ليله وحمل سيفه على ا د ا ء الليل ه انا ل ل واطراف النهار واعز الدين ورضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم فكان هو الخليف بعد عثمان المرضي بعد عثمان فرضي الله عنه وارضاه ونال ا ل ش ه ا د ة اخوتي واحبتي في الله وحتى احصل على بعض النماذج الاخرى التي هي ب م ث ا ب ة الجديد في الموضوع لا بد وان ادخل على النمط ا ل ق ر آ ن ي الى هذا الاسلوب البديع والنظم العجيب حتى احصل منه على نور يتلالا في و ج د يقول الحق تبارك وتعالى تبارك في ن ه الوجدان ي ة سورة ا ت ح ر ي م ض في ا ل ة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين الله اكبر ا م ر أ ة تعيش تحت ا ع ت ى رجل مجرم ا م ر أ ة تعيش ز و ج ة لمن ادعى الربوبيه من دون الله بل لمن ادعى الالوهيه وصرخ بها في شعب مصر ا م ر أ ة عاشت تحت اكثر خلق الله ا م ر أ ة عاشت تحت الرجل الذي سمه الله تبارك وتعالى ولعنه وقبضه وجعله في اشد انواع النيران هذه ا ل م ر أ ة التي عرف عليها النور فاخذته وتركت الباطل تركت ا ل م م ل ك ة وتركت ا ل ا م ا ر ة وتركت الذهب و ا ل ف ض ة وتركت ا ل ت ر ا ه م و ا ل ت م ا ن ي ر وتركت القصور وتركت الخيام وتركت الخاجمات وتركت كل ما كان من امر التلف ي و ا ل ت ل ف ي ة ورضيت بدين الله الواحد القهار واستقام امرها اكثر واكثر واستطاعت ان تثبت على الابتلاء الحقيقي لما ر أ ت نموذجا من النساء امامها واني اقول لكم يا معشر الرجال هذا نموذج من النساء هذه ا م ر أ ة قدمت كل هذا فماذا قدمتم انتم يا رجال سمعوا ماذا ر أ ت من م ا ش ط ة ر أ ت النموذج في م ا ش ط ة و ا ل م ا ش ط ة هي التي ترجل الشعر لابنه فرعون ان ا ل م ا ش ط ة ض ع ي ف ة م ك ي ن ة لا ق ب ي ل ة لها لا اهل لها لا ق و ة لها لا س م د لها لا و ث ا ر ة لها لا مال لها لا ت م ا ن ي ر لها اباتا ليس لها الا الله ورغم ذلك امنت ووحدت الله رب العالمين فما كان الحكم من الطاغوت الاكبر من فرعون الا ان امر بها الى التنور وباولادها ايضا ثم امرهم ان ي و ق د ا ل ن ا ر تحت ا ل ن و ر حتى يصير كالجمر الذي اشتعل وبالفعل اخذت ابناءها ا ل ا ر ب ع ة كما ثبت من خلال كلام ابن حجر في ا ل ش ر ح في المناقب على هذا الامر اخذت ابناءها الاربعة وتخيل انت نفسك مكانها انني اذكر لك ا م ر أ ة ض ع ي ف ة م س ك ي ن ة لا عائله لها لا ق ب ي ل ة لها لا سند لها في الدنيا الا الله انظر اخذت ابنائها ا ل ا ر ب ع ة وقال لها المجرم الطاغوت اما ان ترتدي عن دين الله واما ان ت ق د م الاول حتى يذبح ثم تحملينه بيديك حتى تطرحينه في النار الله اكبر قلب م الام ما هي الا وعاء مشاعر الام ما هي الا حب لولدها الام ما هي الا ك ت ل ة من ا ل ر ق ة الممتزجه بالمشاعر ا ل ن ب ي ل ة ورغم ذلك اذا استقر الايمان في الصدر فلا تنظر بعد ذلك الى امري انظر ماذا جرى فما كان منها الا ان حملت ولدها الاول فسبح على يديها فنظرت الى الدم ا ل ذ ي يسيل من عنقه ثم قالت كل هذا في سبيل الله يهون ثم وضعته في التنور بيديها قيل لها م ر ة ث ا ن ي ة فابت ان ترتد عن دينها فعملت الثاني فذبح على يديها فانهمرت الدموع من عينيها وتحجر الامر في م خ ل س ي ه ا وقالت كل هذا في سبيل الله يهون والثالث حتى اتى الدور على الرضيع الله اكبر وضعته ايضا ثم القي بها في التنور ما ان ر أ ى ز و ج ه فرعون هذا النموذج الذي يجب ان ي ح ت د ى به حتى نزلت الى عدو الله الطاغوت وقالت له م ق و ل ة الحق فامر ان توضع أيضا كما وضعت هذه وهي تحمل الى التنور نادت باعلى صوتها رب ابن لي ع ن ت ك بيتا في ا ل ج ن ة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين الله اكبر شمرت ا ل ج ن ة وهي م ح م و ل ة الى نار الدنيا وضعت قال الحافظ ابن ح ج ر وذكروا انها لما وضعت ابتسمت وهي في النور قال وتبتسمين ايتها ا ل م ج ن و ن ة قال لان الله اراني بيتي في ا ل ج ن ة اخوتي واحبتي في الله أ ت ي بعد ذلك بنموذج حج طيب مبارك. وكفاني ان اذكره على سبيل ا ل س ر ع ة بايجاز غير مخل انك ان اردت النموذج الحي للنساء فخذ هذا من امهات المؤمنين خذ هذا من نسيبه بن س ك ا د خذ هذا من ام سليم خذ هذا الى اخر هذه النماذج ا ل ط ي ب ة واما ب ا ل ن س ب ة للرجال من عصر ا ل ن ب و ة فإني آتي, بهذا الرجل الطيار. فاني اتي بهذا البطل فاني اتي بابن عم النبي صلى الله عليه وسلم بتعصى ابن ابي طالب ن ع ه والذي تجلى موقفه في التشمير للجنه في, في غ ز و ة م و ت ة لما التقى المسلمون باعداء الله تبارك وتعالى وكان عدد المسلمين حينئذ قد بلغ اي بلغ العدد ثلاثين الفا م ا عدد الروم فقد بلغ م ئ ت ي الف والتقى البطل الاول زيد بن ح ا ر ث ة وهو يحمل الرايه فغلبت ا ل ك ث ر ة ا ل ش ج ا ع ة فسقط عن خيله اي عن ترته ص ر ي ع ة فغار جعفر حتى لا يسقط الامر على الرمال. على وحتى لا تسقط ر ا ي ة التوحيد على الارض امام اعداء الله من الروم فطار الى س ي د ا ابن حارثه والتقم منه الرايه ورفعها بيمينه وجاهد فاجتمعوا عليه من, الأبطال من ابطال ل من الروم ا ل اقوياء وتغالبوا عليه هذا برمح وهذا بسيف فما كان منه الا ان قفز من فوق فرسه حتى يستطيع ا ل ن س ا ل وهو على الارض ا ل ث ا ب ت ة من الرمال واخذ ي ض ر ب يمينا ويسارا حينئذ اراد قائد من قواد ا ل ر و م ان يهين ك ر ا م ة جعفر في ان يصعد على فرسه اي على فرس جعفر وان يقاتل من فوقه فلما راى جعفر ذلك ق ا ر الى فرسه اي قفز اليه ثم ضرب فرسه في عنقها فذبحها حتى لا يصعد نجس عليها ثم اخذ يقاتل يمينا ويسارا فضربوه في يمينه فقطعت يمينه فالتقط الرايه بشماله حتى لا ت ف ق ط امام الانجاب فضربوه في شماله ف ض م ه ا بين عبديه و ع ب ا ان ي ف ق ط على الارض فنزل على ركبتيه فانهالوا عليه حتى مزقوه اربا اربا ف سقط على الارض الا ان عبد الله بن ر و ا ح ة جاء قافزا اليه فحمل الرايه حتى لا تسقط على الرمال ها هو محمد صلى الله عليه وسلم لما اعلمه الله بامر جعفر في ان الرومه قطعوا ذ ر ا ع ه الايمن وقطعوا ذ ر ا ع ه الايسر قال الله اكبر لكاني ارى جعفرني الان يمشي في الجنه وقد ادله الله بضراعيه جناحين يصير بهما في الجنه حيث شاء ا خ و ك ي واحبتي فلا لن اطيل اكثر من هذا في الخطبه الاولى اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم او كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه اما بعد فاني اختم ب ن م و ذ ج واحد من عصر بعيد عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول قائل اننا نعتز عن صنع هؤلاء او عن فعل هؤلاء اقول اورد العلامه ابو الفرج ا بن ا ل ج و ز ي في المجلد الثاني والحاوي على الجزئين الثالث والرابع في صفه ا ل ص ف و ة في الترجمتين س ب ع م اما ستة وثلاثين ب ع والترجمه ث ل ث ي ن اما الاولى في صفح ا ل س ب ع م ا ئ ة وست وثلاثين فانها من ر و ا ي ة عبيد الله بن عبد الخالق م ن س و ب ة الى منصور ابن عمار في بطولتها اما في ا ل ت ر ج م ة ا ل س ب ع م ا ئ ة وسبع وثلاثين فانها م ن س و ب ة الى ابي قدامه الشامي وليس المقدسي الى ابي قدامه الشامي و ر أ ي ت تعارضا بسيطا بين الترجمتين رغم ان الترجمتين ل ا س ر ة و ا ح د ة فعدت الى المراجع ا ل ث ا ن ي ة ووفقت الامر كما س أ ذ ك ر ان شاء الله اخوتي واحدتي في الله هذه ا س ر ة ف ق ي ر ة ب س ي ط ة ض ع ي ف ة شمرت ل ل ج ن ة م ا تمتلك شيئا على الاطلاق لا تمتلك زاده لا تمتلك راحله لا تمتلك مالا فما كان من ا ل ا س ر ة الا ان قدمت الوالد في سبيل الله فقتل الام لا تملك شيئا بعد ذلك فقدمت اعز ما في ر أ س ه ا ثم قدمت وليدها الصغير فقتل فانظر الى موقعك الان وانظر الى موقع هذه ا ل ا س ر ة ماذا جرى يقول ابو ك د ا م الشامي خرجنا في غزاه قلت ب ا ل ن س ب ة للشمح ا الغزاه هذه كانت مع الروم وكان سببها ان الروم كانوا قد اعتدوا على بعض النساء المسلمات العفيفات فخرج المسلمون ل م ل ا ق ا ت الروم لان الحر حر ولان الشهم شهم ولان البطل بطل اما الديوث فديوث س م ع و ا ماذا جرى يقول ابو قدامه فدخلت بعض البلدان ا ح س اهلها على الجهاد في سبيل الله والتشمير ل ل ج ن ة وبعد ان ا ن ت ه ي خرجت من هذه ا ل ب ل د ة فاذا انا ب ا م ر أ ة ف ت ع ق ب ن ي نادت يا ابا ق د ا م ة قلت هذا موقف ت ه م ة و لا ب ي ش ب ه ا من الشيطان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فمشيت ولم ا ج ب ف ن ا د ت و ق ا ل ت يا ابا قدام ة لم يكن ا ل ص ا ل ح و ن كذلك فوقفت فاتت الي و هي م ح ج ب ة اي ش ر ي ف ة ط ا ه ر ة لا تنظر الى شيء على الاطلاق فالقت الي ب خ ر ق ة و ر ق ع ة ثم قالت يا ابا ق د ا م ة حربتنا على الجهاد ورغبتنا في الثواب ولا املك الا ما القيت لك ثم انطرفت قال ابو ق د ا م ة ففتحت ا ل خ ر ق ة فاذا فيها ز ؤ ا ب ت ا ن من الشعر اي ط ف ي ر ت ا ن و ق ر أ ت ا ل ر ق ع ة بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فلانك حرضتنا على الجهاد ورغبتنا في الثواب صرت لا املك الا ث ؤ ا ب ت ي ن فقطعتهما وامرتك ان تجعلهما في عناني وفي مثل في رجلي فرسك عل الله ان يطلع على ذلك فيرحمني علق ابو الفرج بن الجوزي فقال هذه امراه حسن قصدها ا ل ى انها غلطت اي ا خ ط أ ت في فعلها لانها كانت ج ا ه ل ة بان الامر هذا منهي عنه لكن ينظر الى قصدها المهم قال ابو ق د ا م ة فانطلقت حتى اذا وصلت ا ل م ع ر ك ة ودارت رعى ا ل م ع ر ك ة ر أ ي ت غلاما صغيرا يجري في ارض ا ل م ع ر ك ة يمينا ويسارا فدنوت منه وقلت له انت غلام خر, خر راجل واخشى عليك ان ت ف ا ك الخيل باقدامها ارجع فقال اما خذني معك فاركبته هوتجا كان معي ثم قال عماه اقرضني ث ل ا ث ة اشهر فقلت له اهذا و ق ت ق ر قال اقرضني والح فاعطيته ث ل ا ث ة ثم قلت له بشرط يا غلام قال وما شرط قال ان ل ت ا ل ش ه ا د ة ان تجعلني في شفاعتك يوم ا ل ق ي ا م ة قال لك ذلك قال ابو ق د ا م ه فركب ا ل ه و ت ة ووضع السهم الاول ثم قال السلام عليك يا ابا قدامه فاصاب روميا فقتل ثم وضع السهم الثاني وقال السلام عليك يا ابا قدامه ثم رمى به فقتل روميا وفي الثالث وضع السهم وقال السلام عليك يا ابا قدامه ورمى به فقتل الرومي فجاء سهم بين عينيه فاصابه فقال السلام عليك سلام مودع يا ابا قدامه ثم وقعت ر أ س ه على سرجه قال ف ن ظ ر ت اليه وقلت له يا غلام لا تنسى الشرط ة فقد نلت ا ل ش ه ا د ة فلا ت ن ت ب ي في ا ل ش ف ا ع ة فان الشهيد يشفع ط ي سبعين من اهله قال لك ذلك وارتدت جسده واضطربت والروح تتعالج اي تعالج من الاعضاء والدموع تنهمر من عينيه والعرق يتصبب من, جميله من جبينه وهو غلام صغير قال فاشفقت عليه فنظر اليه و ه و يتكلم بتحشرج بسبب خروج الروح في لحظتها ثم قال يا ابا ق د ا م ة اذا عدت الى ا ل م د ي ن ة فابلغ امي السلام واعطها خرجي هذا قال واعطاني الخرج فقلت له ومن امك يا غلام قال التي اعطتك شعرها في ا ل خ ر ق ة فان ابي قد اصيب في العام الماضي فقتل وها انا قد اصبت في هذا اليوم فقتل فسلي عن نفسها وذكرها بربها واجعلها تحتسب امرها قال وارجنا ان ندفنه فحثرنا له في بطن الارض فاذا طيور بيضاء نزلت من السماء على جسده فاكلت لحمه وتركت عظامه فدفنى عظامه ثم عدت الى ا ل م د ي ن ة حتى وصلت بابه فتركت الباب على امه فخرجت اخته ا ل ص غ ي ر ة قالت اين اخي ثم بكت ودخلت الى امها وقالت اماه جاء ابوك دابه وما جاء اخي يا اماه فقدنا ابي وفقدنا اخي فخرجت ا ل م ر أ ة ا ل ص ا ل ح ة وقالت يا ابا قدامه جئت مهنئا ام معزيا قال كيف قالت ان كان قد مات فانت قد جئت ل ل ت ع ز ي ة وان كان قد نال ا ل ش ه ا د ة فهنيئا هنيئا يا ابا قدامه قال نالها ورب ا ل ك ع ب ة نالها ورب ا ل ك ع ب ة قالت وما ا ل ع ل ا م ة قال نزلت طيور ف أ ك ل ت لحمه وتركت عظامه ولا ادري لماذا قالت اتدري ما السبب انه كان يصوم النهار ويقوم الليل لله الواحد القهار ويبكي في سجوده ويقول اللهم من علي ب ا ل ش ه ا د ة اللهم من علي بالشهاده اللهم من علي ب ا ل ش ه ا د ة واحذرني بين يديك من حواصل الطيور اللهم أ ر ن ا الخير خيرا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر المجاهدين في الشيشان اللهم انصر مجاهد الشيشان اللهم انصر مجاهد الشيشان اللهم انصر مجاهدي فلسطين اللهم انصر مجاهدي فلسطين على اليهود الملاعين, على اليهود الملاعين. اللهم عليك باليهود اللهم عليك ا ل ي ه و د اللهم عليك بمن يعاون اليهود. اليهود اللهم عليك بمن يعاون اليهود اللهم انصر المجاهدين في كل مكان